هو الدرس الخامس من سلسلة شرح المرشد المعين على الضرورية من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى. وفيه نكمل ما بدأناه البارحة من من الكلام في مبحث نواقض الوضوء. وكنا قد وقفنا عند شرح ناقض مس الذكر وبعد أن شرحناه ننتقل إلى الناقض الذي بعده وهو إلطاف المرأة قال إلطاف مرأة ومرأة لغة في امرأة يقال امرأة ومرأة والإلطاف معناه أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها والشفران هما الجانبان فقالوا إذن هذا الإلطاف ناقض للوضوء لا مطلق مس الفرج وهذه المسألة في الحقيقة هي مخالفة لمشهور المذهب وهي المسألة الثانية التي خالف فيها ابن عاشر مشهور المذهب بعد المسألة الأولى التي ذكرناها آنفا وهي في سنن الوضوء حيث لم يذكر إلا سبعا من هذه السنن ولم يذكر سنة ثامنة هي تجديد الماء للأذنين كما شرحناه آنفا وهنا أيضا فإن مشهور المذهب بخلاف ما ذكر فإن المشهور هو عدم النقض مطلقا بمثل الفرش عند المرأة ولكن في المسألة عند المالكية ثلاثة أقوال أولها النقض مطلقا وثانيها عدم النقض مطلقا وثالثها النقض بالإلطاف دون غيره و قد روي عن مالك رحمه الله تعالى النقد مطلقا وروي عنه خلاف ذلك وقد أولت الرواية التي فيها عدم النقد التي فيها النقد بأن المقصود بها عند الإلطاف لا كل مس للفرج قالوا أي الذين يذهبون إلى التفصيل قالوا لا ينقض الوضوء إلا عند حصول اللذة ولا تحصل اللذة إلا بالإلطاف وذلك للفرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب وأيضا الذين يقولون بعدم النقد يقولون إننا قلنا بالنقض في مس الذكر للحديث الوارد فيه وهو حديث بسرة بنت صفوان الذي ذكرناه البارحة من مس ذكره فليتوضى قالوا ولسنا نقيس المرأة على الرجل في هذا للفرق بينهما في مثل هذه الأمور ولكن الذين قالوا بالنقض استذلوا بحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضع وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضع وفيه بحث لأهل الحديث في صحته وضعفه وأيضا استدلوا بالنظر من جهتي أن لمس المرأة فرجها يقاس على لمس الرجل ذكره بجامع وجود اللذة في كليهما وإن كان مثل هذا القياس محل نظر فإذا على كل حال الأقرب القول بالنقب أو القول بالتفصيل أما القول بعدم النقض ففيه نظر و الأولى كما ذكرت القول بالنقضي لحديث وأيما مرأة مسّت فرجها فلتتوضع والعلم عند الله تعالى قال إلطاف مرأة كذا مس ذكر والشك في الحدث كفر من كفر الشك في الحدث ناقض في مشهور مذهب المالكية وصورة المسألة شخص تيقن الطهارة وشك في حصول الحدث هل يكون مطالبا بالوضوء أم لا وهنا عندنا صورتان صورة اتفاقية وصورة خلافية فأما الصورة الاتفاقية فهي شخص تيقن الحدث وشك في الطهارة بمعنى خرج منه شيء مثلا من من أحد السبيلين فهو على يقين أنه محدث وبعد ذلك شك هل توضأ بعد الحدث أم لم يتوضأ هذا بالاتفاق لا يعتد بشكه وهو باق على أصل الحدث ومطالب بالوضوء في هذه الحالة هذا بالاتفاق عند جماهير العلماء أن الصورة الثانية وهي شخص ترضأ على بيقين ثم بعد ذلك شك هل انتقض وضوءه أم لا المالكية في مشهور مذهبهم يقولون إن هذا الشك ناقض للوضوء وبالتالي فإنه مطالب بأن يتوضأ وذهب الجمهور في هذه الصورة إلى أن هذا الشك لا يرفع ذاك اليقين المتقدم قبله عليه فإنه باق على أصل طهارته فأما الجمهور فدليلهم أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن أرشد إلى أن الذي يشك في حدوث الطهارة في حدوث في الحدث يعني يشك في الحدث فإنه لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن من أنه قد أحدث وقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا المقصود به حصول اليقين بأي وجه من الأوجه كان هذا اليقين سواء بسماع صوت أو بأن يجد ريحا أو بغير ذلك المقصود حصول اليقين وذكره صلى الله عليه وسلم لهذين إنما هو من باب التغليب فقالوا هذا دليلنا الأول ودليلنا الثاني أي دليل الجمهور في هذه المسألة القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك قالوا هذه القاعدة هي من القواعد الخمس الكلية التي مدار الفقه عليها وكنا قد ذكرناها في الدورة التمهيدية لدروس الفقه وأرشدنا إلى هذه وذكرنا هذه القواعد الخمس قالوا اليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة متفق عليها ويتفرع عنها ما لا يحصى من الفروع الفقهية قال فكما أن الذي تيقن الحدث وشك في الطهارة يستعمل هذه القاعدة وهي أن يقينه لا يزول بشك فكذلك العكس وهو الذي تيقن الطهارة وشك في الحدث ولا وجه للتفريق بين الصورتين إذن هذا هذه طريقة الجمهور في هذه المسألة. وأما المالكية فلهم في مشهور مذهب لهم قولان ولكن مشهور المذهب عندهم أن الشك في الحديث ناقض مطلقا واستدلوا بأمور قالوا أن الحديث الذي ذكرناه آنفاً والذي استدل به الجمهور قالوا هذا يحمل على, على المستنكح والمستنكح هو الذي يعتريه الشك كثيرا يعتريه الشك كثيرا يعني لا يكاد يتيقن بقاء الطهارة فهو مستنكح بالشك قالوا ويؤكد تأويل الحديث بأنه محمول على المستنكح قوله صلى الله عليه وسلم شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه إلى آخره فقولهم في الحديث شكي هذه الشكوى إنما تكون من ابتلاء تكون من مرض أو وسواس أو بلاء ونحوه فقالوا فهذا يقوي مذهبنا في أن المقصود هو المستنكح قالوا أن القاعدة الفقهية فلا ننازع فيها، لا ننزع فيها. فألن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله ولا يزول بالشك. قالوا ولكن اليقين عندنا هو أن زمة المكلف عامرة بوجوب الطهارة. بوجوب الاتيان بالشرط إذن ذمته عامرة هذا هو اليقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله لا تبرأ إلا بيقين مثله فإذا اليقين لا يزول بالشك نعم اليقين أن ذمته عامرة لا يمكن أن تزول إلا بيقين وهو أن يكون متيقنا من الطهارة وهذا شاك في الحدث فإذًا ذمته لم تبرأ بياقي واستدلوا أيضا بأمور أخرى ترجع إلى هذا المعنى وكلها تدور في حول هذا المعنى. وهناك قلنا هذا هو مشهور المذهب وقلنا هنالك رواية أخرى عند المالكية فيها وجوب الوضوء على الذي يشك. إذا شك قبل الدخول في الصلاة، وأما إذا دخل في الصلاة فلا يقطع إلا بيقين. هذه رواية عن مالك قواها جماعة من أهل العلم من المالكية. إذا يفرقون بين الذي دخل الصلاة والذي لم يدخلها بعد، قالوا فإذا كان لم يدخل الصلاة بعد، فإنه يجب عليه الوضوء إذا شك إذا شك في الحدث. وأن إذا دخل في الصلاة فلا يقطعها إلا بيقين قالوا وهذا هو صريح الحديث لأن الحديث الذي استدل به الجمهور إنما فيه شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ينصرف أي لا ينصرف من الصلاة لا يقطع صلاته إلا بيقين من الحدث مفهوم؟ فإذا هذا التفصيل بين ما هو قبل الصلاة وما بعد الصلاة دليله من هذا الحديث الذي ذكرنا هذا إذا تفصيل أو شيء من الكلام في هذه المسألة فهي خلافية كما يظهر من تتبع هذه الأقوال التي ذكرنا والمالكية فيها مخالفون لمذهب الجمهور ولعل لعلنا إذا أردنا أن نتكلف الترجيح في مثل هذه الأمور نقول إن مذهب الجمهور أولى ومذهب المالكية في هذه القضية لا يخلو من شيء من التكلف في الاستدلال ومذهب الجمهور أولا من جهتي أنه أيضا لا يفتح الباب للوسوسة لأنك إذا أمرت كل من شك في الحدث بوجوب الوضوء فإنك تفتح بابا للوسوسة عظيما وأيضاً لأنه لا يظهر كبير فرق بين الصورتين بين الصورة الإجماعية والصورة الخلافية أي صورة من تيقن الطهارة وشك في الحدث وصورة من تيقن الحدث وشك في الطهارة والعلم عند الله عزوجل في قال كفر من كفر المقصود به الردة أي الارتداد عن دين الإسلام أعذني الله وإياكم من ذلك ومن أسبابه وثبتنا الله عز وجل على الحق إلى أن لقاه وهذه أيضا من من المسائل الإجماعية عند أهل العلم فإنهم يقولون إن الردة محبطة للعمل كله بصريح قول الله عز وجل لئن شركت ليحبطنا عملك لا يحبطنا عملك ولا تكوننا من الخاسرين قالوا فعمله كله يبطل ومن ضمن هذا العمل الوضوء إنه يبطل أيضا بالرددة ولا إياك الله <تصفيق> هذي إذا نواقض الوضوء ثم انتقل إلى بعض آداء قضاء الحاجة ولم يفصل فيها كثيرا وإنما ذكر شيئا منها فقال رحمه الله ويجب السبراء لخبثين مع سلت ونتر ذكر والشدداء وجاذ الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر هنا ذكر رحمه الله تعالى الاستبراء والاستجمار وللعلماء في هذا الباب مصطلحات يذكرون الاستبراء والاستطابة والاستجمار وغير ذلك فالاستبراء طلبه معناه طلب البراءة وزيادة هذه الحروف في أول الكلمة تفيد في الغالب معنى الطلب استبرأ طلب البراءة أي طلب البراءة من الأذى الذي على السبيلين وذلك باستفراغ ما في المخرجين من النجاسة ومن الأذى هذا معنى الاستبراء والاستطاب أيضا واضح أي تطلب. أن يكون المخرج طيبا والاستجمار هذا خاص باستعمال الجمارات والجمارات هي أو الجمارات أيضا هي الحصى الصغيرة يعني الحجر الصغير فالاستجمار هو نوع من الاستبراء ولكن يكون باستعمال الحجر وهناك مصطلح الرابع أنسيته وهو الاستنجاء الاستنجاء ومعناه إزالة النجو وهو الأذى الموجود على السبيلين فإذن هذه مصطلحات يستعملها الفقهاء والمحدثون في هذا الباب يقول ويجب استبراء لخبثين مع سلت أو نعم سلت ونتر ذكر والشدد يجب للسبراء هذه مسألة إجماعية لا خلاف فيها عند الفقهاء فيجب إزالة ما بالمخرجين من الأذى من البول والغائط والأدلة على ذلك كثيرة من بينها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وفي بعض الروايات والحديث في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم بروايات مختلفة. وفي بعض الروايات لا يستبرئوا لا يستنجو ولا يستبرئ فإذا المكلف مطالب بهذا الاستبراء، فعليه إذا قضى حاجته أن يستبرئ بالماء أو بالحجارة بالماء أو بالحجارة. واختلف العلماء في أيهما أفضل، فقالت طائفة من العلماء الاستنجاء بالماء أفضل وقال الطائفة أخرى بل الاستجمار أفضل وقال الطائفة الثالثة الجمع بينهما أفضل وقالوا هذه الطائفة الثالثة أولى فلا شك أن الاستنجاء بالماء جيد وحسن ومطلوب لأنه يحصل به الإنقاء ومن المعلوم أن الإنقاء بالماء أكثر وأظهر والماء من طبيعته أنه يدفع الأذى <تصفيق> يدفع الأذى عن نفسه ويدفع الأذى عما يلاقيه من المواضع وأما الاستجمار فإنما هو كالرخصة لا شك أنه ينقي ولا شك أنه يحصل به المقصود وهو مجزء خلافا لمن يدعي خلاف ذلك ولكن هو لا شك أنه لا ينقي إنقاءا تاما كما هو حال الماء فلذلك من أتى بالماء فهو الأفضل يعني أفضل من الاستجمار وأفضل من ذلك أن يجمع بينهما فيأتي بما ورد في السنة من أنواع الأحاديث التي تذكر الاستجابة فيكون موافقا للسنة في ذلك ويأتي بالاستنجاء بالماء فيكون منقيا للمحل محل أي ينقي المحل فيجمع بين موافقة السنة وتمام الإنقى فلا شك أن هذا هو الأفضل وورده في حديث في قول تعالى في تفسير قول تعالى فيه رجال يحبون أيا يتطهروا وفي إنهم يتبعون الحجارة الماء لكنه حديث لا يصح من جهة الإسناد وقد يستأنس به لكنه لا يكون حجة قائمة بنفسه إذن يجب استبراء لخبتي <تصفيق> وقد ثبت في السنة الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار فلا طيل بذكر ذلك نعم فمما ورد في باب الاستنجاء الماء حديث أنس وهو في في الصحيحين حديث أنس ربي الله عنه أن كان النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء قال فأحمل أنا وغلام وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة في بالماء الماء الإداوة إناء صغير فيه ماء نعم عمل الاستدمار في حديث سلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو مشهور أنه قيل له قد علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم برجيع أو عظم نعم وهذه كل هذه الأحاديث معروفة ومشهورة وأيضا شروحها متداولة في كتب شرح الحديث. لكن قال مع مع هذه أصلها مع لكن سكنها للوزن على مع سلت ونتر ذكر والشد داع. السلت معناه الإزالة وصورته أن يمر. إصبعيه مثلا على ذكره من تحت يعني ذكره ومن فوقه سيمر الإصبعين هكذا يزيل ما فيه ما بقي فيه من البول هذا يسمى السلطة والنتر المقصود به الجذب الجذب ولكن بخفة بدون, بدون شدة فإذا يقول مع سلت ونطر ذكر معنى ذلك أن الإنسان المكلف إذا قضى حاجته فلا ينبغي أن يبادر إلى الاستنجاء أو الاستجماع حتى يتأكد من أن الخارج قد انقطع للحديث الذي ذكرنا آنفا وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول فإنه إذا من المعلوم أن الشخص إذا و يعني بادر بالاستنجاء قبل خروج قبل انقطاع البول فإنه بعد الاستنجاء تخرج منه قطرات من البول فلأجل ذلك عليه أن يتأكد من باب الاستنزاه عن البول عليه أن يتأكد من أن البول قد انقطع وطريقة التأكد فيما يذكر هؤلاء الفقهاء هي السلت والنثر كما ذكرنا ونحن نقول إن هذا السلت والنثر لم يرد شيء منهما في صريح السنة إنما الذي ورد هو لاستنزاه من البول فنقول هذه وسائل ذكرها الفقهاء للتنزه من البول فإن كان المقلف سيفعل ذلك دون أن يدخله وسواس ودون أن يبالغ في السلت والنطر ودون أن يطيل ويتأخر في هذا الفعل فإن ذلك قد يقال إنه لا بأس به من باب الوسائل وإن لم تذكر في السنة ولكن الذي وقع في تاريخ الفقه عند المتأخرين أن أنهم حين ذكر السلت والنثر دخلت قضية الوسواس عند كثير من المكلفين فصاروا يبالغون في الأمر يفعلون السلت والنتر ويستعملون أشياء أخرى وقد يعني يأمر الواحد منهم بأن يتنحنح أو بأن يقفز في مكانه أو بأن يستعمل يعني مثلا خيطا ونحوه. إلى غير ذلك من البدع التي دخلت في هذا الباب، وما دخلت إلا لي يعني كفرت الوسوسة في الطهارة، والوسوسة في الطهارة معروفة. يعني الوسوسة في الغالب تدخل في بابين، في باب النية وفي باب الطهارة. هذا معروف. وحتى بعض كبار العلماء في يعني نقرأ في سيرهم يقولون فلان كان موسوسا في الطهارة مثلا ما أنه من كباب العلماء لأن هذا في الحقيقة أنه ابتلاء نفساني كأنه نوع من المرض النفساني الذي يقع فيه المكلف إذن ينبغي التنبه نحن نقول السلت والنسر المبالغة في ذلك بدعة بدون شك ولكن إذا فعلها دون مبالغة من باب التنزه فقط فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى وذلك قال والشد اي ولا تفعل شيئا مما يفعله الجهال من الشدة في السلس والنتر ونحو ذلك ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الاستجمار قال وجاز الاستجمار من بول ذكر تغائط لا ما كثيرا انتشر حين قال من بول ذكر اخرج بهذا القيد الانثى فانه لا يجزئها الاستجمع في البول اما في غيره فهي كالرجل لا يجزئها الاستجمع قالوا لعلة ذلك لانتشار الخارج من البول عن المحل فلا بد من استعمال الماء فإذا هذا معنى قوله وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط أي أيضا يجوز الاستجمار من الغائط قال لا ما كثيرا انتشر لا ما كثيرا انتشر بمعنى أن هذا الغائط إذا انتشر ولم يلزم محله فإنه لا بد من استعمال الماء وسبب ذلك قالوا السنة وردت بالاستجمار والاستجمار ما هو هو رخصة الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه هو رخصة يزيل بها المكلف الأذى من المخرج فليفرضنا أن هذا الأذى وهو نجاسة تعد محل الخروج وهذا معنى قولهم انتشر اي انتشر خارج محل الخروج فحينئذ ننتقل من باب ازالة من باب الاستجمار الى باب اخر وهو باب ازالة النجاسة عن الجسد والعصو ان النجاسة اذا اصابت مرضعا من جسدك فعليك ان تزيلها بالماء ولا تنتقل عن الماء ابدا فاذا قالوا الرخصة كانت في المخرج في مخرج الغائقي فإذا انتشر خارج المخرج فإننا نعمل أصلا آخر ولا نبقى مستمرين على أصل حديث الاستجمار وإنما ننتقل إلى أصل آخر وهو أصل إزالة النجاسة أحكام إزالة النجاسة من البدن إذا هذا هو الدليل ويمكن أن نحرر الدليل بشكل آخر فنقول إن الاستجمار رخصة والقاعدة الفقهية أن الرخصة لا تعدو محلها أي لا ينبغي أن تجاوز بها محلها فالرخصة عندنا في محل معروف إذا انتشر الأذى خارج هذا المحل فإنه لا يجوز لنا أن نواصل في اتيان هذه الرخصة والاستجمار وردت فيه كما ذكرنا احاديث واشترطوا في هذا الذي يستجمر به شروطا فقالوا لا بد ان يكون طاهرا جامدا غير محترم ان يكون طاهرا جامدا غير محترم فقولهم ان يكون طاهرا معناه أنه لا يجوز الاستثمار بشيء نجس هذا واضح ويدل عليه أيضا حديث سلمان الذي ذكرناه من قبل وقولنا جامدا لأن لأنه يطلب الإنقاء والإنقاء لا يحصل بالمائع بخلاف يعني الماء الماء له خصوصية الماء له خصوصية فكما ذكرنا آنفا يدفع النجاسة عن نفسه وعن غيره ما وأن يكون غير محترم الأشياء المحترمة لا يجوز الاستجمار بها فمثلا لا يجوز الاستجمار بالأوراق بأوراق العلم مثلا أو الأوراق التي فيها كتابة عربية او فيها شيء, بالله مثلا شيء من أتماء الله أو شيء من الأحاديث لا يجوز قولاً واحداً بل يخشى على صاحبه إن فعله عمداً أن يقع في شيء عظيم والعياذ بالله وأيضاً قالوا لا يجوز الاستجمار بالأشياء المحترمة مثلاً بالطعام ونحو ذلك ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعهم ولا روثة فقال أبو هريرة ما بال العظم والروثة قال هما من طعام الجن هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين وهم الجن الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت قصتهم في القرآن قال جاءني وفد جن نصيبين وسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعهم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما والحديث في الصحيح إذن هذا ما ذكره الناظم في قضية الاستنجاء والاستجمع ثم انتقل إلى الغسل فبدأ بفروضه وقال فصل فروض الغسل قصد يحتبر فور عموم الدلك تخليل الشعر فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين وصل ما عسور بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل الغسل ذكر هنا فروضه والغسل هذا نستعمله هنا بالضم ونقصد به ونقصد به اغتسالا خاصا يغتسل به المكلف لموجبات معينة من مثلا انقضاء حيض ونفاس ومن جنابة ونحو ذلك فيقول فصل فروض الغسل قصد يحتبر أي أول الفروض النية هذا معنى قوله قصد يحتبر أي تحضره في نفسك في قلبك عند بدء الغسل والدليل على ذلك قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقد ذكرنا قضية النية من قبل في الوضوء ولا يوجد كبير فرق بين الوضوء والغسل في مسألة النية ثم قال فور والفور وهو الموالات شرحناها من قبل في الوضوء ومعنى ذلك أن على المكلف أن يأتي بالغسل متتالياً متتابعاً دون تفريق كبير مفهوم؟ دون تفريق كبير وما ذكرناه من الدليل عليه على الفور في الوضوء نذكره في الغسل ولا فرق ولم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر بعد بعض الأعضاء عن الأعضاء الأخرى في الغسل ويستدل أيضا بحديث الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لمعة صغيرة لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء فهذه الأدلة كلها تدل على الفور في الوضوء والغسل مثله لا يوجد كبير فرق بين الغسل والوضوء في ذلك نعم ثم قال عموم الدلك أي تعميم الجسد كله بالدلك جيد نحن ذكرنا من قبل أن دليل المالكية على اشتراط الدلك في الوضوع هو لفظ الغسل فإن الله عز وجل حين قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغتلوا وجوهكم قال المالكية الغسل في لغة العرب لا يكون إلا مع إمرار اليد على العضو المغسول وهو الذي يسمونه دلكا مفهوم؟ طيب نفس الشيء يقولونه في الغسل يقولون ايضا الله عز وجل يقول حتى تغتسلوا قالوا فايضا هذا يقتضي عموم امرار الماء على البدن مع امرار اليد مع امرار اليد على البدن كله وهذا هو مشهور مذهب عند المالكية أنه لا يجزئه الغسل إلا بالدلك واستدل أيضا بأدلة زائدة على هذا الذي ذكر من بين الأدلة التي زادوها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي أي من الماء ثم ادلكي جلدك وتتبعي ولكن هذا الحديث لا يصح لا يصح ولو صح لكان يعني عمدة في الباب لكنه لا يصح واستدلوا بأدلة أخرى لكنها لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف جي. هذا مشهور المذهب هناك قول آخر موافق لقول الجمهور. فإن الجمهور لا يشترطون الدلك في الغسل، بل يقولون إن المكلف إذا أصاب الماء على جلده كله دون دلك، فقد أجزأه ذلك وحصل الغسل الشرعي المجزء. ويقول ومثل ويقولون ومثله إذا غطص. المكلف في الماء مثلا في بحر أو نهر أو نحو ذلك فإن ذلك يجزئه ولو لم يتدلك بيديه طبعا في الحال مع النية وغير ذلك من الفروض لكن كلام هنا في الدلك هذا مذهب الجمهور وذهب إليه بعض المالكية منهم ابن البر رحمه الله تبارك وتعالى وغيره وإن شاء الله تبارك وتعالى هو الأصح هو الأفصح وإن كان مقالفا لمشهور المذهب طيب قد يقول قائل أنتم صححتم مذهب المالكية في الدلك في فرضية الدلك في الوضوء ولكن لم تطردوا القاعدة في الغسل فما الفرق بين الأمرين فالجواب أن الفرق هو أن الشارع قد فرق بين الوضوء والغسل بين صفتي الوضوء والغسل. ففي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يغسل مثلا وجها ثلاثا وغسل يديه ثلاثا إلى آخره. وقلنا الغسل لا يتأتى في لغة العربي إلا مع إمرار الماء إمرار اليد على العضو. أما في فقد وردت ألفاظ أخرى لم يرد نظيرها في الوضع من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فإنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم أدخل أصابعه في الماء فخلل بها أصول شعره قالت ثم وهنا وجه الشاهد ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله ثم يفيض الماء على جلده كله فهذا يدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بإفاظة الماء على البدن كله ولم يرد مثل ذلك في الوضوء فمن أجل ذلك فرقنا بينهما لأن السنة فرقت بينهما ولأجل ذلك كان مذهب الجمهور في هذه المسألة أولى ومذهب الجمهور كما ذكرنا أنه يجزئه على أي وجه كان ولو بدون ذلك فيجزئه مثلا ما يفعله الناس في هذا العصر من الدخول تحت هذا الحمام الذي يرش الماء على الجسد كله ويجزئه أن ينغمس في إناء كبير مثلا من الماء أو في بحر أو نهر أو بركة ونحو ذلك هذا كله مجزئ بلا إشكال وهناك تفصيل يذكره بعض علماء المالكية فيقولون ان ذلك ليس فرضا لذاته. ولكنه فرض لأجل تحقق وصول الماء إلى البدن كله وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال لأنه فعلا نحن حين نقول إنه يجزئ إفادة الماء مع ذلك نقول لا بد من تحقق وصول الماء إلى البدن كله فلو كانت هناك مواضع من البدن جنبوا عنها الماء لسبب من الأسباب وحينئذ نقول لا بد من أن توصل إليها الماء بيدك ونحو ذلك مفهوم؟ لكن لا نقول إن الدلك مفروض لذاته وإنما هو مفروض لكونه وسيلة لتحقق إيصال الماء إلى البدن كله والله تعالى أهله وهذا قوله فور عموم الدلك ثم قال تخليل الشعر ودليل تخليل الشعر الحديث الذي ذكرنا منذ لحظة وهو حديث عائشة وفيه ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات وفي بعض الروايات يخلل أصول شعره مرتين أو ثلاثا وأيضا لما في بعض الحديث لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صفة غسل المرأة من الجنابة قالت لتحفن على رأسها ثلاثة حفنات من الماء والتضغف رأسها بيديها وهكذا هناك حديث كثيرة تدل على هذا المعنى تدل على هذا المعنى <تصفيق> وورد حديث أم سلامة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن امرأة هذا الحديث صحيح مسلم إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الحيض لغسل الحيض والجنابة فقال لا إنما يففيك أن تحفي على رأسك ثلاث حسيات فقال العلماء لا يلزمها أن تنقض ضفائر شعرها لغسل الجنابة ولكن عليها أن تتأكد من إيصال الماء إلى شؤون الرأس أي إلى أصول الشعر فتحفي عليه ثلاثة حفيات وتدلكه دلكا شديدا بحيث تتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر قالوا أما إذا لم تتأكد من ذلك بحيث كانت الضفائر بشكل يمنع وصول الماء إلى منابت الشعر ووصول الماء يعني ويمنع تخليل أصول الشعر فحين إذن يقولون عليها أن تنقض ضفائر شعرها والله تعالى أعلم هذا ما عرض في التخيل ثم قال هتابع الخفية مثل الركبتين والابط والرفغي وبين الأليتين، <تصفيق> الإبط معروف، الرفغ هو أعلى الفخذ، الفخذ يعني أصل الفخذ، المكان الذي يكون في أعلى الفخذ فلا شك أنه يكون يعني خفياً. فربما ينبو الماء عنه ولا يصل الماء إليه إذا اكتفيت بالإفاظة وجمعه أرفاق ولذلك قال فتابع الخفي مثل الرقبتين أيضا لأن الأوساخ قد تجتمع في الركبتين وفي الإبط وفي الرفق وفي المغابن كلها مغابن كل المواضع التي يمكن أن تجتمع فيها الأوساخ ولا يصل إليها الماء وأيضا قال وَبَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَالْأَلْيَتَانِ مثنى أَلْيَةِ وهي يعني هي العجيزة يعني المؤخرة مؤخرة الإنسان بين الأليتين أيضا يتتبع ذلك المقصود أن النظمة يرشد المكلف إلى تتبع هذه المواضع التي ينبو عنها الماء كالرفغ والإبط وأيضا كالسرة ونحو ذلك فيوصل الماء إليها وهذه المغاب إذا لم يستطع هو بنفسه أن يوصل الماء إليها لسبب قد يكون مريضا أو نحو ذلك يقول وصل لما عشرة أي صعبة. وصل الماء عسور بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل أي إذا صعب عليه ذلك فيمكنه أن يستعمل منديلا أو حبلا أو يوكل غيره ممن يجوز له أن يطلع على تلك المواضع كأن يوكل زوجته مثلا بإيصال الماء إلى تلك المواضع ولا شك أن هذا كله هو من قبيل الاحتياط في العبادة ونحن الآن اتفقنا على أن الصحيح أن الدلك ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود منه وصول الماء إلى كافة البدن مفهوم؟ ودليله ما ذكرنا آلفا من الحديث مثلا الحديث الذي ترك لمعة في قدمه ونحو ذلك فإذا هذا كله يدل على أنه يجب أن توصل الماء إلى البدن كله فإذا فرض ما أنك لم تستطيع إيصال الماء إلى, شيء، إلى موضع من بدنك فإنك تستعين على ذلك ببعض الوسائل الأخرى من هذه التي ذكرها الناظم هنا والله تعالى أحلم. هذه هي فروض الغسل ثم انتقل بعد ذلك إلى سنن الغسل فقال سننه مضمضة غسل اليدين بدءا ولستنشاق ثقب الأذني أي سنن الغسل أربعة وهي غسل اليدين في البداية بدءا أي في بداية الغسل والمضمضة والاستنشاق ومسح ثقب الأذنين أما المضمضة والاستنشاق فهذا قد ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ومثله أيضا غسل اليدين في بداية الغسل ففي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ميمونة رضي الله عنها أنا قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلة فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض أي يعني قال هذه تستعمل في الفعل يعني قال بيده هكذا أي أشار بيدي قال ثم قال بيده الأرض فمسحهما فمسحها بالترابي ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينخوضها وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها فالمقصود أن في هذا الحديث وفي غير من الحديث وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين في ابتداء الغسل، وأما مسح ثقب الأذنين فالمقصود به ما هو داخل الأذنين أي ما يسمى صنخ الأذن، والمقصود بمسح ذلك أي مسحه مسحا خفيفا ولا يبالغ في ذلك، وهو من جملة الوضوء من جملة الوضوء إذا قالت في الحديث ثم يتوضأ كما يتوضأ الصلاة يدخل في ذلك مسح داخل الأذن وكما قال العلماء ليس في الغسل ممسوح غير منشوح غير هذا العضو الذي هو ثقب الأذنين وعندنا حديث ميمونة هذا قرأناه وفيه أنه لما توضع وضوءه للصلاة أخر غسل القدمين إلى آخر الغسل وأما حديث عائشة فهو ليس فيه هذا التفصيل وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اختشل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضع كما يتوضأ للصلاة ومن هنا وقع الخلاف عند العلماء في هل إذا بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة هل يغسل قدميه أم أنه يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل هذان قولان للعلماء وهناك قول ثالث يقول بجمع الأمرين يعني يتوضع وضوءا تاما بما فيه غسل القدمين ثم يؤخر غسل القدمين أيضا ثم أيضا يفصل قدميه في آخر الغسل وهناك قول الرابع بالتفصيل يقولون إذا كانت المكان الذي يغتسل فيه فيه مثلا مثلا أو ساخ أو تراب أو نحو ذلك فإنه يؤخر غسل القدمين ليكون آخر ما يلمس ما يصل إلى قدميه هو الماء ماء الاغتسال قال وأما إذا كان لا يخشى على قدميه من أن يصيبهما التراب ونحوه فإنه حينئذ يقدم غسل القدمين مع أعضاء الوضوء الأخرى هذا تفصيل قال بعض أهل العلم إنه تفصيل حسن والله تعالى أعلم وعلى كل حال هذه مسألة خلافية وهي مبنية على محاولة الجمع بين حديثي ميمونة وعائشة رضي الله عنهما هذه إذن هي سنن الغسل وبعدها تأسين مندوبات الغسل لكننا نؤجلها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درسنا المقبل ليوم غد إن شاء الله تبارك وتعالى وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين